اُشْرُوا الَّذِينَ ضَرَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهْدُوهُمُ إِلَى سُرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاثَرُونَ بل مولی مسر ڈا دین سلو پال کمپن علیہ بل چوینی ول نل ینا کودین لاد لو لو چری پو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب لذين وما تجزون إلا ما كنتم تعملون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 بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قافرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فَأَقْبَلَ بَعْذُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ يقول اَنَّكَ لَمِنَ الْمُفَدِّقِينَ أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَابًا إِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاَطْطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَقِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِن كِبْتَ لَتُرْدِيمِ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا نولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير لنم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أطل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين سینم لو نہا پرل میل بو سم اُمح لوب منی سم او جاؤ لہیب ان لهم عليها لجوبا من فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا دُرِّيَّتَهُ هُوَ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا لَآ وَرِيد